في كل أرض للإله فوارس الروحنا أرضاكنا أيامنا حياتنا كلها كل لله وإلى الله بل فلتقبل في سبيل الله قل إنما صلاتي ونصي ومحياي ومماتي الله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمر، وأنا أول بدمائهم المسلمين، بدمائهم عزم فروا، والمسلمين قرأوا كتاب الله فرتق للعلا باعوا حيات الترف فازداد اليقين. هنا تعلمهم في الحياه نفوسهم فما ضوع على درب الجهاد مثابرين هذه الكواكب نورها ملأت دنا فضاءت الدنيا وعم المؤمنين مثل الوزود كواسر عند اللقاء في الليل رهبان كداب الصالحين أسد من الشيشان عانقه الثرى عاش الحياة عزيزة لم يستكين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 ترك القصور وعاش حرا في الجمال شيخ جليل عراب الكفر اللعين يا أمة الإسلام عزك قادم يا جيل صاحوتنا هل أم قاد انا للفرسان ان يعلو الجهاد حتى يعيد المجد للمستضعفين في كل ارض لله فوارس ماضون في درب الفداء مجاهدين لا ذو إلى شعب الجبال فسطروا بدمائهم عزا فروا المسلمين في كل أرض للإله قوارس ماضون في درب الفداء مجاهدين شعب الجبال فسطروا بدمائهم عزا فروى المسلمين